بسم الله الرحمن الرحيم حاملين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعطلون وإنه في أم الكتاب لدينا العديل حتيم أَفَنُقْرِبُ وَلِيًّا نَّمُدُّ بِهِ ظُلُمَاتٍ أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّذِيرٍ فِي الْأَوَّلِينَ وَلَا يَأْتِيهِم مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضامة بالأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهم من العزيز العالمين الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سؤولا لعلكم تهتدون والذي نزل إلى السماء ماء بقدر فأنشغنا به بلدة ميتا كذلك تسرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما ترتبون لتزروا على ظهوره ثم تذكروا نحمة ربكم إذا اتسويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرمين إِنَّ مِنَّا عَلَيْنَا رَبُّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لِأَنْفُسِهِمْ مَيْتَةً يُدْسَاهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُذِنْ أَمِ اتَّخَذَ مِنَ مَا يَخْلُقُ بَنَاتَهُ وَأَزْوَاجَهُ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدٌ بِمَا ضَلَبَ الْفَحْمَانِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ وَصَدَهُ وَهُوَ كَبِيرٌ أَوَنَرِي نَشَأَ فِي الْحِلِّيَةِ وَهُوَ فِي الْخِطَامِ غَيْرُ نُبِيٍّ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ ذَلِكَ الْفَحْمَانِ نَذَرًا أَشْهَدُ خَلْقَهُمْ فتكتب شهادتهم وإسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بداية من علم إنهم إلا يخوصون أم آتيناهم هتابا من قبله فهر مستمسكون بل قالوا إِنَّا وَجَدْنَا ذَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وإنا, وَإِنَّا عَلَى آثَارِ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ مَذِيرٍ إِلَّا من نذير إلا قال نصرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا, وإنا على آثارهم مقتدون قال ولو جئتكم بأهداف ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون أنتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني ذراء مما تعبدون إلا الذي طغى فَإِنَّهُ سَيَهْدِي وَجَعَلَهَا كِتَاباً بَاقِيَاتِ عَقِيلٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ أَتَّخَذَ لَهُمْ وَأَظَهَرَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَكُمُ مُبِينٌ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن وما رجل من القريتين عظيم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 ولولا يكونن مسومات وعزة لجعلنا لمن يسرق الضحمة لبلوته لجعلنا لمن يسرق الضحمة لبلوته سقطا في الضوء ومعارج عليها يظهرون. وَالَّذِينَ يُمَسُّونَهُمْ أَذًى وَصُرُبًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَذِكْرَى وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ إِلَّا لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُ لَيَقْضِي بَيْنَهُمْ عَلَى السَّدِيدِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطِ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئت القرين ولين ينبعتم اليوم إذا ظلمتم أنكم في العذاب مشترفون أَفَا إِنَّ تَنعَمُ أو أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نُذَهِّبُ مِهَابَكَ من فَإِنَّ مِنْهُمْ مُصْطَرُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقَسَّطُونَ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على قراط مستقيم وإنه لإسر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسل ما من قبلك من من دون الرحمن آلئة أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فتعون وملئه فقال فقال إني رسول رب العالمين فَلَمَّا جَاهُوا بِآيَاتِنَا إِذًا هم مِنْهَا يَبْحَثُونَ وَمَا نُرِيدُ مِنْ آيَاتِنَا إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ أَقْبَلِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَظْنُونَ وقالوا يا أيها الساحر اضع لنا ربك بما عند عندك إمنا لمهتدون فلما كشتنا عنهم العذاب إذا هم ينكتون وَنَادَى فِي السَّعْرِ فِي قَوْلِهِ قَالَ قَوْلٌ أَلِيْسَ لِي مُلْقُمِ الصَّغَارِ هَذِي الْأَنْهَارُ وَهَذِي الْأَنْهَارُ تَجْدِيَنِ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الْلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِيْنَ فلولا أُنْيٌ عَلَيَّ أَسْمَرُ كُرٌّ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُفْتَدٍ فَاسْتَقْصَّ قَوْمًا مَا أَطَاعُوا إِنَّهُمْ كَانُوا قوما فَلَمَّا أَسْلَمُوا تَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ فَجَعَلْنَاهُ مُنثَلَقًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ وَلَمْ يُضربْ بَعْدُ مَثَلًا إِلَّا قَوْمَك مِن قَبْلُ وقالوا أهالتنا خير أمهو ما ضربوه لك إلا جبلا بل هم قوم خطمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشأ إلى دعما منكم لا تتم في الأرض يخلو وإنه لعلم الساعة فلا تمسون بها والذين هداة راقم مستقيم ولا يكذب لكم الشيطان. إنه لَقَدْ عَدُومُ بِهِ وَلَمَّا جَاءَ أَرِيسَ بِالْبَيْنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُ بِالْحِكْمَةِ وَالْبَيْنَةِ لَقَدْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَلِفُونَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَسِرَكُمُ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِن عَذَابِ يَوْمٍ أليم هل يرون إلا الساعة أن تأتيهم ضعفهم وهم لا يشعرون؟ الرجل لا يوم يدير بعض بعضاً عدولاً إلا المستقيم. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتها وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون يُضَاخُ عَلَيَّ بِصِحَاسٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَقْوَامٍ وَفِيها مَا تَشْتَهِي الْآنَ خُذْ وَلَذُ الْأَعْلَمُ وَأَنْتُمْ فِيهَا قَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لكم فيها فاكلة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم صالدون لا يبتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم ونادوا يا مالك ليأخذ علينا ربك قال إنكم ماتون ونادوا يا مالك ليأخذ علينا ربك قال إنكم ماتون لقد جئناكم بالحق ولكن ما أسركم بالحق جادمون أم أجرمون أم رمزا إن مغرمون أم يحسبون إن لا نسمع شفه ونجوام بلا ورثنا الذين يسبون قل إن كان للفرح مال ولا ذن العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما عم يصنعون فذهم يغضوا ويضعفوا حتى يلقوا يومهم الذي وعدو وهو الذي في السماء إله و في الأرض إله وهو العظيم العليم وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولوا إن الله فأما نؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون